بسم الله الرحمن الرحيم أرف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوكَ مَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آنُوْمِنُوكَ مَا آمَنَ السُّفَاهَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَاهُ وَلَكِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَنَا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 يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماءا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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواد مصهرة وهم فيها خالدون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 الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه رادعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين وَاتَقُوا يَوْمَ الَّتَّجِزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَاضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُخَاضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُصَارُونَ وَإِذْ نَادَيْنَاكُمْ مِنْ أَلِفٍ رَعَنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِدِلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَادِئِكُمْ فَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَادِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَادِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَظْرِ بِعَصَائِكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَتَعْشَرَ تَعِينًا قَدَّ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ قُلْ وَشَرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ, مسلمة لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ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 فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أَمْ تقولون على الله ما لا تعلمون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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحلهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله ودبريل وميكال فإن الله عدوه للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 وَلَمَّا دَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءُ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَالدَّكَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّنَكُم مِن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِن عِنْدِ أَنفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْلِهِ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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ فَيَكُونُوا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ غَالِبَيًا اَنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْنُدُونَ إِنَّا أَوْصَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَضُرَّ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصْرَحَ حَتَّى تتبع مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي داءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به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 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبَغَةَ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَانُ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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يختل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا دونه عليه أي يطوف به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 وما هم بخاردين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 فَمَنِ الذَّلَّاعِ رَبَاهُ وَلَعَادٍ فَلَا إثْمَعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطْنِهِمْ إلَّا النَّارَ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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حذر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فَهُوَ فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسِرٌ مِنَ الْهَدْيِ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 وامن الناس من يشرك نفسه بتغوا أمرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُر فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَنَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ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 ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ النَّبِلُ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرَادَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانٍ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 وَمَن يَتَعَدَّ حُرُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْرٍ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زُوْدًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا يُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيَّتَ رَاجَعَ إِنْ ظَنَّ أَيُّ قِيَمَ اللَّهِ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا فلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمه وضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهد وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أدلة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا دناح عليكم إن فلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن فلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوون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 فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزوادا وصية لأزوادهم متاعا إلى الحول غير إخراد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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ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 ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما ادتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَثْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَّا هُوَ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمادك ولندعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم دع على كل جبل منهم جزء ثم دعهن يأتيك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل دنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بِسِيمَاهُمْ لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فامسمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم